قد قرأنا في الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وقد توفي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره ثلاثة وستون عاماً وثلاثة أيام بالأشهر القمرية. وعمره عليه الصلاة والسلام واحد وستون عاماً وتمانون يوما في الأشهر الشمسية إذا أردنا أن نحسب الأيام المباركة له عليه الصلاة والسلام في الأشهر القمرية فهي ثلاثة وستون عاماً وثلاثة أيام وإذا أردنا حسابها بالأسهر الشمسية فهي واحد وستون عاما وثمانون يوما زوجاته عليه الصلاة والسلام وهم أمهات المؤمنين عددهن احتى عشر ومن العلماء من يقول اثنى عشر. والخلاف ايها الاحباب في ريحانة وهي من بني النضير فاذا قلنا انها زوجة فعدد الزوجات اثنى عشر واذا قلنا انها ليست زوجة وانما هي سرية فعدد الزوجات احدى عشر. أم إبراهيم وهي ماريا القبطية لا خلاف بأنها سرية أهداه إليها أهداه أهدا المصطفى صلى الله عليه وسلم حاكم مصر هذه الجارية فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولدت له ابنه إبراهيم البنات المصطفى عليه الصلاة والسلام البنات أربعة والبنين ثلاثة ولا جدال في ذلك يعني لا خلاف بين أهل العلم بأن عدد الزوجات بأن عدد البنات أربعة وعدد البنين ثلاثة البنات قولا هن ورقية وأم كلتون وفاطمة وأما الأبناء فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم البنات أربع أولهن زينك وقد تزوجت ابن خالتها وابن خالتي هذا هو ابو العاص ابن الربيع ابو العاص ابن الربيع وامه هالة هالة بن خويلت اخت خديجة بنت خويلت وجميع اولاد المصطفى عليه الصلاة والسلام كانوا من زوجته أم المؤمنين خديجة عاد إبراهيم فهو من مارية القبطية أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينب وقد تزوجها ابن خالتها كما قلنا وأسلمت قبله ثم أسلم هو بعد ذلك وباقوا على نكاحهم كما يذكر ذلك كثير من أهل العلم ولي أبي العاص ابن الربيع من زوجتي زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام بنت اسمها أمامة بنت اسمها أمامة وهي التي وردت في الحديث كان عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها هي أمامة بنت أبن العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبرت أمامة تزوجها الإمام علي رضي الله عنه وعرضاه بعد فاطمة يعني كانت زوجة علي رضي الله عنه الأولى يا فاطمة أم الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا فلما ماتت تزوج علي رضي الله عنه بنت أختها بنت أخت زوجته وهي أمامة بنت زينة البنت الثالثة أو الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الثانية هي رقيه، وقد تزوجها أولا عتبة ابن أبي لحف ثم أختها الثانية واسمها أم كنتون وقد تزوجها أيضا عتيبة ابن أبي لحف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عتبة وعتيبة طلقوا زوجاتهم وهذه الزوجات هن رقية وأم خلثوم فتزوج عثمان رضي الله عنه رقية وماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في بدر ثم بعد ذلك تزوج عثمان رضي الله عنه أم خلثوم وماتت في السنة الثامنة أو في السنة من أحداث السنة التاسعة من الهجرة وقال عليه الصلاة والسلام عثمان لو كان عندنا ثالثة تزوجناك اياها والبنت الاخيرة وهي اصغرهن هي فاطمة رضي الله عنها وارضاها وقد تزوجها الامام علي رضي الله عنه وانجبت له سيدة شباب اهل الجنة واصغر اولاده رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة هو عبد الله وأما إبراهيم فهو من ماريا القفطية مر بنا أيها الأحباب ما حصل في السقيفة من أحداث عظيمة وكم حسم الأمر وقطع الشر وإنهاء الخلاف و. البيعة لابي بكر رضي الله عنه لأنه لو لم تتم البيعة يقول لكانت فتنات بعدها ردة ولكن حتى أنه قال أحد الصحابة لضوان الله عليه من الأنصار منا أمير ومنكم أمير كيف إذا اجتمع بالمدينة أمير هذا يأمر وهذا ينهى لا يجتمع الأمر فقسم الأمر وانتهى الخلاف لا سدت التلمة بالبيعة لأبي بكر رضي الله عنه وكان ذلك في سقيفة بني ساعدة في اليوم الثاني اجتمع الناس وخطب أولا عمر رضي الله عنه قال إني قلت كلاما والكلام الذي قلت ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما شيء قلته وقع في نفسه لأنه كان ظان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن حين يموت من قال إن الرسول قد مات فله على السيف أو حد السيف فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وخل الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وجد الإيمان ووجد اليقين وجد الدقة وتكلم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه حينما قال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن يعني سمعتم خيرا فأعينون وأن رأيتم غير ذلك فقومون الصدق وعماه والكذب خيام القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق من والضعيف فيكم قوي حتى أوافق فانتهى الامر وزال الخلاف واول عمل قام به ابو بكر رضي الله عنه انجه هذا جيش اسامة بعض الصحابة قالوا يا عبابك كيف نجحل جيش اسامة او سبعمائة يذهبون الى بلاد الشام والى قتال الروم والعرب يحيطون بالمدينة وديكو ان يغيثوها قال والله لو فتكت إilab المدينه بأرجل امهات المؤمنين وأورد جيشا جهزه رسول الله ما رد وكان في هذا الرأي اضطرائ والهنكه العظيمه والأمر السديد فقد يعني انتشر الخبر وداعى وناقله الركبان بان ابا بكر يجهز جيشا لقتال الروح. وكانوا على وسك ردة. قال احسن نتريت ننتظر. ان عاد هذا آل الجيش ظاكرا غانما فقنا على ما نحن عليه. وان قضى عليه او قضي عليه امكن ان نفعل ما نفعل. وكان في هذا الرأي الصائب. وكان في هذا الرعي السديد فذهب الجيش وقاتل وانتصر وأصبح واصبحت الهيبة عظيمة والمكانة للمسلمين سامية والمنزلة لامة محمد رفيعة وكانت القبائل تفكر في مهاجمة المدينة والقضاء على ممتل لكن ما حصل من ذكر لهذا الجيش وانتشار لهذا الذي انطلق فقالوا لو لم يكن هناك قوة ولو لم يكن هناك عدد ولو لم يكن هناك عدة ما ذهبوا لإتفال الروس كان يحيون في الصفر. لكن وجود هذا الجيش دليل على القوة والمكانة وما لديهم من استعداد نعم 20 وقت 50 الله الرحمن الرحيم بيئة بيئة العامة لأبي بك يعني بيئة عامة الناس لأننا بالأمس اللي بايع زعماء العنصان وكبارهم وأهل الرأي فيهم وأهل الحل والعقد ومن المهاجرين عمر رضي الله عنه وابو عبيدة وعدد غيرهم والان بيعة عامة للناس في الثقيفة اعيان وكبار القوم واهل الحل والعقد واما بعد ذلك في اليوم التالي بايع عامة الناس وبين عمر أن الكلام الذي قاله بالأمس لم يكن عنده فيه مجتمع لأنه قال بالأمس كلا الرسول ما مات ومن قال مات أمامه هذا الصيف وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود ويقطع أيدي رجال وأرجلهم إلى أحد عن الجاتة ونأوه عن الطريق السويد نعم و... ولم ابويه ابو بكر في الثقيفه وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الغد جلس ابو بكر الى المنبر يعني كان الغد يعني كان يوم الثلاثاء اليوم الاول يوم الاثنين والثاني يوم الثلاثاء نعم تابعوا من قبل ابي بكر فتكلم فهل عمر كان بالامس يتكلم يقول ما يمكن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء ابو بكر وكان عند زوجته في في مكان اسمه السلف خارج المدينة وذلك اليوم أحسن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعن باله وارتاح خاطره وخرج إلى زوجته ثم بعد ذلك أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وعاد فوجد ان الناس قد اجتمعوا على عمر وان عمر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وكان ابو بكر عند زوجته حبيبة بنت خارجة ابن يزيد وفي منازلهم خارج المدينة نعم فقال عمر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو اهله نعم. ثم قال أيها الناس، إني قد قلت قد قلت لكم بالأمس ما قال المقالن قال ما مات رسول الله ومن قال ما ومن قال لا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فلا يلومن من إلا نفسه يقول المقالن قلت لكم أمس ما عندي فيها نعم ما كانت وما وجدت في كتاب الله ولا كانت أهدا أهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا يعني يبقى إلى آخر واحد فينا يكون هو الأخير لا يمكن أن يموت إلا آخر واحد يقول هذا خطر على بالي ودار بذهني وكنت أتوقع ذلك و كنت في ذهني هذا الأمر لكن تبين لي خلاف هذا والآية الكريمة وما محمد إلا رسول نعم يقول يقول آهلا وإن الله قد أبقى فيكم كتابه قد الرسول أبقى. عليه الصلاة والسلام انتقل إلى رسول لكن ترك فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضي كتاب الله وسنة فالرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الدار الآخرة وبقي الكتاب والسنة إذا تمسكنا به ما حصل الرشاد والسداد والفلاح والعزة والاغمنات اتركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة به نعم فيكم كتابه الذي فيه هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وان اقتسبتم به هداكم الله لما كان هذا له رسول هذا كلام عمر يقول ان تمسكتم به وفقكم الله واعزكم ونصركم وأيدكم كما أن الله عز وجل نصر عدله وأعزه وأعزده وهزم الأحزاب وحده. أما الشيء الذي نتمسك به ويوصلنا إلى المكانة السامية والمنزلة الرفيعة والدرجات العليا هو كتاب الله. سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا خير الا دل الامة على ولا شر الا حذرها منه نعم فان اعتزمتم به هداكم الله ان اعتزمتم بالكتاب وتمسكتم به هداكم الله عز وجل نعم لما كان هدا له رسوله ان الله قد جواكم على خيركم ومن النعم العظيمة والمزايا الجسيمة و. الخيرات التي لا تعد ولا تحصى ان الله بعد ما اختار نبي بعدما انتقل رسوله الى الرفيق الاعلى اجتمعت الامه على ابي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا نعم إن الله قال جماعكم على خيركم ثالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثين إذ هما في الغاب وقوم ببايعه قوم يقول لعمة الناس لأن القوم ورؤساءهم وأرباب الحل والعقد بايعوا عن باعوا بايعوا يوم الاثنين لكن الآن يوم الثلاثاء فيقول للناس تقوموا بايعوا خليفة رسول الله نعم تقوموا ببايعوا تبايع الناس أبا مكن للبيئة العامة بعد بيئة السقيفة يعني عندنا باعتين باعة في السقيفة تولاها كبار القوم وأهل الحل والعقل وأهل المعرفة ومن يسمع كلامه ومن يؤخذ برأيه وفي اليوم الثلاثاء بيعة عامة للجميع بعد البيعة الأولى ثم بعد هذه البيعة قام ابو بكر رضي الله عنه وتكلم نعم ثم تكلم ابو بكر رضي الله عنه فهمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال يعني إن كان من هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم إذا أرادوا أن يتكلمون بدأوا كلامهم بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله وقد ورد كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبكر أو أبطع أي مقطوع البركة فأبو بكر رضي الله عنه أول ما قام حمد الله وعتنى عليه نعم ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم. عليكم تمت البيعة في السقيفة وتمت البيعة في الأخرى في المسجد نعم. ولست, بخيركم. ولست بخيركم هذا من تواضعه رضي الله عنه وعرضاه فإن أحسنت فاعدي إلي فاعنوني على الإحساس وإن أحساس فقوموني أرسدوني تلوني على الخير تلوني على القبيلة أخبروني بما ينبغي أن أثير عليه وبما ينبغي أن أنع أن أنع أن فأنتم الساعد الأيمن لي نعم. فإن أحسن تفعيلوني وإن أساءت فقوموني قومون يعني إذا حصل عوجات قوموا هذا العوجات نعم. الصدق أمانه الصدق لازم يكون الإنسان صادق يكون الإنسان صادق مع ربه. يكون صادق مع نفسه مع اسرته مع حاكمه مع جيرانه، مع من تربطه بهم علاقة الصدق امانه الصدق ينجي الانسان والكذب خيانه يؤدي بالانسان الى الحبيب يؤدي به الى العفر يؤدي به الى المزالق، يؤدي به الى الهاوية الصدق في والكذب خيانه نعم ثم أص... بين قال ما في فرق ما اقل هذا من كبار القوم وهذا من ادناهم لا القوي فيكم ضعيف حتى ياخذ الحق والضعيف عند فيكم قوي حتى يعطي الحق نعم السيد برهان والكذب خيانه والضعيف فيكم قوي عندي حتى يعطي لي حقك ان شاء الله والقري فيكم دعيف التأخذ الحق منه ان شاء ثم الله ثم حقهم ودعاهم ورغبهم في الجهاد والسير في جيش عسامة الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان منهم من قال هذا جيش جهزه رسول الله والظرف الان يختلف عن ما كان عليه رسول الله فيجب ان يبقى هذا الجيش لحماية المدينة الا ان عبا بقر رضي الله عنه صمم وعزم على تنفيذ هذا الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. لا يدى قوم الجهاد في سبيل الله الا ذنبهم الله بالذل ولا تسيء الفائشة في قوم القتل الا عمهم الله بالبلاء نعم أدعوني ما أفعت الله ورسوله فإذا عصيت وحاساه عن المعصية فلا طاعة لي عليكم نعم. فإذا, عصيت و... فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم فجل تعفو بكر للشديق وخلافة راشدة هنا فيه احد الصحابة واسمه ربيعه جاء الى ابي بكر قال كيف توليت الان وانت نصحتني تقول لا تتولى على ثنيتك فقال رضي الله عنه لم اجد بدا من ذلك تخوفت ان تكون فتنة وبعد الفتنة تردتك هذا ربيع جعل ابو بكر رضي الله عنه يقول ان سوزي قبل لا تتولى على ثنيتك لا تكون امير على ثنيتك لان الامارة فيها مسؤولية وفيها امور قد لا يؤديها الانسان واجدوك قد وفقت على ان تكون خليفة للمسلمين ووليا للأرض فقال رضي الله عنه لم اجد قد من ذلك لو لم افعل لكانت فتنة طيب بعد الفتنة قال بعد الفتنة رده، ولا يعبد الله عز وجل نعم. وعلى ربيعة احد السهابت رضي الله عنه قاد قلت لأبي مكر رضي الله عنه ما حملك على أن تلي أمر الناس يعني ما حملك ما الداعي لماذا وافق على أن تكون خليفة وأن تتولى أمرهم بعد رسول الله وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أشفقت على أبيه فلما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت إنه رجل كثير كثير البكاء لو أمرت عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقال قلت لي عبد المكرم ما منعك على ان تلعهور الناس ما هم لك على ان تلعهور الناس وقد نهيتني ان اتعمر على اثنين قالوا يا ربيع لا تتعمر على اثنين. كيف تقول لي يا ربيع لا تتعمر على اثنين؟ فقلت وليت الامر كامل قال اني لم اجدهد من ذلك لولا لا اني توليت فاني خشيت ان تكون فتنة بين الناس. وبعد الفتنة تكون وكادت أن تحصل الفتنة لما قال بعض الأنصار رضي الله عنه من أمير ومنكم أمير أو قال الأنصار الولاية لنا نعم قال لم أجد من ذلك هدى خسيت على أمة محمد الكرقة خسيت أن تفترك. يعني وقد كادت وقد أوشكت أن تفترك وقد كادت أن تفترك لو تأخر أبو بكر وعمر وابو عبيدة رضي الله عنه عن الذهاب الى الثقيفة كان الانصار عينا امير لو عين الانصار امير مش يكون موقف المهاجر ان وافقوا ففي ذلك ما فيه وان شقوا ففي ذلك ما فيه يعني حقيقة انتهى الخلاف وانتهى النزاع وتمكن رضي الله عنه من ضم الموقف وحصره بالمضايا. لولا أبا لولا يتم الامر لكانت فتنة وبعدها ذهار إذا. تكريمًا. تخوفوا أن تكون فتنة تكون بعدها ردة لا. وأن آيشة رضي الله وأنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إشرع أبا إشرع النفاق والعرب ارتدوا ومنهم من منع الزكاة قالوا كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن كيف ندفعها لابن أبي قحافة يعني أبو بكر رضي الله عنه وأهل اليمامة رايعوا مسيلمة والتعنبوه وهم يعرفون أنه على غير الحق لكن قالوا كذاب اليمامة خير من صادق المضار كذاب اليمامة يعني المسيلمة خير من صادق المضار يعني وجدت العصبية والعنجهية واضطرب الأمر إلا أن الله أنار بصيرة أبي بكر لجمع الكلمة ولم أفتدع نعم تسرعب النفاق واتدت العرب وانهازت الأنساء ولو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي, بأبي لهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول النفاق حصل في محر والأنصار لهم موقف فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لها طالعين لتقول عليها وعظم ولكن أبو بكر رضي الله عنه قوي ايمانه وعقيدته راسخة ولديه طلبة في الارتباط بالله عز وجل نعم. فما اختلفوا فيه نقطة إلا, إلا طار أبي بن قديا في فضياء والعبي بن ليلة رضي الله عنه هذا هذا عبد الرحمن بن صخر الدوسي يقسم هذه الأيمان يقسم هذه الأيمان والله الذي لا إله إلا هو لولا أن عبى بكر النسقلف ما عُبِد الله هذا ختم من, من من عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد حفظ عدد كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فوالذي لا إله إلا هو لولا أن عبى بكر النسقلف ما أُولِي الله ما أُولِي. قالت ثانية. كان يرتدون الناس. نعم. ثم, ثم قالت ثانية. والله لولا أن أبو بكر سُقِلَتْ ما أُولِي الله وقالت ثالثة. والله لولا أن أبا بكر سُقِلَتْ ما أُولِي الله أقسمت ثلاثة أيام على أن.